بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعدل سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن آذروا أن أل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 لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسطى لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَهُ سَ هو الذي أنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعماب ومن كل السبرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَتَخَافُ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَنَّ نُجُومًا مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ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 فترى الفلك موافر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم تَدُونَ افَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ افلا تَذَكَّرون وَإِن تَعُذّوا نِعْمَةَ الله لا تُحصُوها ان الله لَغَفُورٌ رَحِيم وَالله يَعْلَمُ مَا تَسِرون وَمَا تُعْلِنون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 قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم مستقف من فوقهم وأتاهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخذهم ويقول أين شركاؤه الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الفزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمون فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى, بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئتون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 يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجذي الله المتقين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 قال الذين أشركوا له ساباء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا وَلَا ولا حظمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا لَبَلَغُ الْمُذِينِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ دُونَ تَنَبُّطَاوَ تَفَمِّمٌ مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ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 وَأَخْسَمُوا بِاللَّهِ دَهْدَاءِ مَنِّهِمْ لَا يَدْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّاتٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 بعدين ظلموا لنبوء أنه في الدنيا حسدهم ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسل من قبلك إلا رجال عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزل إليك ذكر لكتبهن للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكروهين آتي أيه فَاللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْدِفِينَ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 قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيا يترهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمت فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليني تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكثروا بما آتيناهم فتتمتعوا فتوفا تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَ اللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُنَّ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بلء فأضل وجهه مسؤدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 أناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤسرهم إلى أدل مسمى فإذا جاء أدلهم لا يستأخرون ساعتهم ولا يستقدمون ويجعلون يصفوا ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 في بقونه من بين ثرو ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغ للشاربين ومن ثمرات نخيل والأعنب تتخذون من مسكر ورزق حسنا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 قَدْ إِلَى أَرْبَلِ الْعُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ مُضِلُّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَحْمَةٍ مِن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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله لا لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال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 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم وجعل لكم الأنعام بيوت أن تستخفونها تستخفونها يوم وَيَوْمَ ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أسافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم خَلَقَ قُبُلًا لَهُ وَأَجْعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَثْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فِيمَا يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثم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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ذدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم بِكَ بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا, ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة ومشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيبكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالذين فقدوا النعمة من بعد قوة ان كذا تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكونوا امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمم سواحدة ولكن يضل من يشاء ويهزم من يشاء ولا عما كنتم تعملون ولا تستكدوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ولنجذين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فلا نحيي أنه حياته طيبة و لا ندعي أنه بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعبد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذي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 ما يفتري كذبا الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من رَحَبِ الْكُفْرِ صَدَرَ فَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِمْ وَضَبُّ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سَحَبُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 ما وهم لا يظلمون فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنتين يأتيها رزقها.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 فَلَنَضْطُرَ وَيَرْبَعُ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْفٌ تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِب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 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى أصراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن تبع من لا تIDERاه وَمَا وما كان من المشركين إنما دُعى السَّبِتُ على الذين اختَلَفُوا فيه وإن رَبَّكَ لا يَحْكُمُ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وَإِنَّ عَنْقَبَةَ تُفْعَاقبُ بِهِ ثَلْمَاعٌنْقَبَةٌ بِهِ وَلَئِنْ أَصْدَرْتَ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ